ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يكتتلان هذا من شيعته وهذا من عذوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يكتتلان هذا من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 إنه عذو مضل مبين إنه عذو